من أين أنت يا مصطفى؟ أنا من مصر من مدينة القاهرة أعرف أن القاهرة مدينة كبيرة هل يمكنك أن تحدثني عنها؟ إنها عاصمة مصر وتقع على نهر النيل أعرف أيضا أن بها الكثير من الآثار بالطبع وأشهرها الأهرامات في الجيزة جنوب غرب القاهرة وما هو أكثر شيء تحبه في القاهرة؟ أحب تنوعها بين القديم والحديث وأستمتع بهواء النيل المنعش في الليل يبدو ذلك رائعا نعم لذلك فأنا أعيش في القاهرة في حي هادئ لأنني لا أحب الأماكن المزدحمة من أين أنت يا مصطفى؟ أنا من مصر من مدينة القاهرة أعرف أن القاهرة مدينة كبيرة هل يمكنك أن تحدثني عنها؟ إنها عاصمة مصر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 لأنني لا أحب الأماكن المزدحمة مدينة يتحدث عاصمة تقع يقع نهر آثار الأهرامات الأهرام هرم جنوب شمال شرق غرب شيء أشياء تنوع قديم حديث يستمتع هواء منعش ليل لذلك يعيش حي هادئ صاخب الأماكن المزدحمة